ويقول جل شأنه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هكذا أيها الإخوة في كل يوم نودع حبيبا أو قريبا أو أخا أو والدا أو أما فالموت لنا بالمرصاد أيها الإخوة وإن أفضل ما نعده لهذا اليوم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مستهل هذه الموعظة وهذه الذكرى التي ما أحوجنا إليها في مثل هذا المشهد العظيم الذي هو أقرب إلى للذكار والاعتبار والاتعاذ لأنه القبر والمقبرة من النقط ومن المعالم التي يتذكر بها من, من يتذكر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور المقابر وقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من الذات. أكثر من ذكر هذه اللذات بغرض الاعتبار والذكر وأن يصلح حال المسلم إننا ونحن في هذا المشهد العظيم نهيب بالإخوان الفضلاء أن يخلص الدعاء للفقيد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا ونحن نواري التراب على الفقيد الآن أنه الآن يسأل لذلك فلنخلص الدعاء وإن هذا من حقه علينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لأخيكم, فإن استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فمن حقه علينا أن ندعو له وأن نخلص في الدعاء له لعل الله جل وعلا أن يشفعنا فيه وأن يقبل دعواتنا فيه فاللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المسألة في منطقه اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المساله منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المساله منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المساله في منطقه اللهم عفواه وعافه واغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين اللهم إنه في ذمتك وحبل الجوارك فقهي فتنة النار وعذاب القبر وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزوله واستعمود خاله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبارد وانقيه من الزنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدانس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر له وارحمه وثبيت عند المسألة منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبيت عند المسألة منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبيت عند المسألة منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبيت عند المسألة منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المسألة منطقة أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبت في صحيح السنة أنه ذكر أصحابه في مثل هذا المشهد العظيم وقد بوى بالإمام البخاري رحمه الله على ذلك في صحيحه باب موعظة الإمام أصحابه عند القبرين وذلك بغرض أن يتذكروا ويعتبروا ويتذكروا المصير الذي ينتظر كل واحد منا فذكرهم صلى الله عليه وآله وسلم ونحن اقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته نذكر أنفسنا وإخواننا في هذا المشهد العظيم ونلفت نظرهم إلى أن الذي ينبغي أن يسعى فيه المسلم جاهداً هو تحقيق الاصل الذي من اجله خلق وهو عباده الله جل وعلا قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال, وقال تبارك وتعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فالتوحيد التوحيد التوحيد ايها الاخوات فهو حق الله تبارك وتعالى على العبيد على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا وقد أشرنا إلى بعضها ونصوص كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث معاد الذي في الصحيحين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذن فالتوحيد هو الذي من أجله خلقت السماوات والأرض وهو الذي من أجله خلقت البشرية وهو الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول ربنا جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فينبغي أن نتنبه لهذا الأصل العظيم وأن نعطيه ما يستحق من العناية والتقدير وإن من حقق هذا التوحيد وهذا الأصل العظيم فهنيئا الله ويكفيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضله كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من شهد أن لا إله إلا الله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 ولأهم ولأحقية التوحيد ولفرضيته ولفضائله الكثير يجب أن يخاف المسلم على نفسه من الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التحذير فين بغي للمسلم أن يخاف على نفسه من الشرك فإن أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الشرك لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وورد في حديث آخر من مات وهو يدعو من دون الله ند دخل النار لذلك لما كان الأمر بهذه المرتبة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر هذه الأمة من كل مظهر من مظاهر الشرك سواء تمثل ذلك في دعاء غير الله أو في الاستغاثة بغير الله أو في التبرك بالأشجار والأحجار وانحوها أو في الذبح لغير الله كل هذه الأمور من قبيل الشركيات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي شأن التبرك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي واقد الليتي رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهدين بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستغربا ومتعجبا الله أكبر قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلها وكثيرة هي ذات أنوات في بلاد الإسلام فهذه القبور التي تسرج والتي تكسى والتي تنفق عليها الملايين مع الأسف الشديد كلها مظهر من مظاهر الشرك وكلها تدخل في هذه في ذات أنوات حيث إن الناس يقصدونها من أجل التبرك ويشدون الرحلة إليها ويدبحون عندها ويفعلون عندها العظائم التي لو مات الإنسان على شيء من ذلك مات على غير ملة الإسلام فمن دبح لغير الله مات على غير ملة الإسلام ومن دعا غير الله ومات على ذلك مات على غير ملة الإسلام فليحذر المسلمون من هذه المظاهر الشركية وليحقق التوحيد الذي من أجله بعيدة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل ولا يرفع إلي عملا من عاملين مما يتقرب به إلى الله جل وعلا إلا إذا أخلص فيه الإنسان لله وكان موحدا فلنحقق هذا الأصل العظيم ولندكر به بعدنا بعضا ألفينة بعد الأخرى وليتواصل دعاة إلى الله تبارك وتعالى بعضهم ببعض بهذا الأصل العظيم ويدكروا به ويدعوا إليه وهذه الدعوة المباركة السلفية التي نتشرف بالانتساب إليها هي دعوة تهتم بالتوحيد لعلم منها بأنه لا يرفع للمسلم عمل إلا إذا كان موحدا وإلا إذا حقق هذا الأصل العظيم فكل دعوة لا تبنى على توحيد الله جل وعلا ولا تهتم بهذا الأصل فهي دعوة باطلة لاغية فالأصل العظيم الذي ينبغي أن يعنا به المسلمون هو تحقيق والدعاة إلى الله جل وعلا هو تحقيق هذا الأصل العظيم والدعوة إليه والتواصي به فإنه أفضل ما يعد لمثل هذه اللحظة الحاسمة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملكين يأتيان فيجلسان الفقيد ويقعدانه ويسألانه تلكم الأسئلة العظيمة التي لا بد من الوقوف عليها أيها الإخوان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهذه الأصول التلاتة لا بد من معرفتها ولا بد من أن يعيش عليها الإنسان حتى يجد الأجوبة سهلة على لسانه وحتى يثبته الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيجيب, فيجيب بكل تلقائية وبكل سيابية ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم له في ق... فيصدق من قبل السماء ويفسح له في قبره ويلبس من لباس الجنة ويفرش من فرش الجنة ويأتيه عمله في صورة شاب حسن الوجهي حسن الثيابي طيب الريح ويبشره بنعم الله تبارك وتعالى وبما أعده الله تبارك وتعالى مما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر في حين إذا غفل الإنسان عن هذه الحقيقة وعن هذه الأصول فإنه لا يوفق ولا يسدد فإذا سئل عن ربه يتلعثم ويقول ها ها لا أدري وإذا سئل عن نبيه يتلعثم ويقول ها ها لا أدري وإذا سئل عن دينه كذلك لأنه لم يعيش على هذه الأصول ولم يرفع لها رأسا ولم يهتم بها غاية الاهتمام وإنما إن شغل بالدنيا الفانية وتعامل بالحرام من أجلها واضحى بكل ما هو عظيم من أجلها مع أنها لا تساوي عند الله شيئا أيها الإخوة أيها الناس فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إذن فلا ينبغي أن نغتر بهذه الدنيا ولا أن تشغلنا وتلهينا عن الوظيفة السامية التي من أجلها خلقنا وهي عبادة الله جل, جل وعلا فهي متاع زائل وعن قليل سيودعها الإنسان كما ودعها الفقيد فكأنه يعني مع الأسف الشديد كأنه لم يعش إلا ساعة من, من نهار مع أنه عاش عمرا وأمده الله تبارك وتعالى بعمر وسيسأله الله تبارك وتعالى عن هذا العمر فيما أفناه وعن ذلك الشباب فيما أبلاه وهكذا أيها الإخوان فلنتعد ولنتذكر ولنحقق هذا الأصل العظيم الذي أشرت إليه وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وإن بغي لنا كذلك أن لا نغفول عن أصل عظيم لا يقل أهمية عن هذا الأصل وهو الجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعبودنا هو الله وامتبوعنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نسأل عنه في قبورنا لا نسأل لا عن زيد ولا عن عمر ولا عن فلان ولا عن علان وإنما نسأل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فما نحن قائلون وبما نحن مجيبون إذا نحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك أئمتنا وعلماؤنا إلى جانب ما ذكره كتاب, كتاب الله جل وعلا وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحت على التمسك بالسنة والعضع عليها بالنواجد إلى جانب هذا فقد نبع علماءنا وقرروا هذا الأصل العظيم لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله يقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكون يوم إذ دينا فلا يكون اليوم دينا وقال رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على انما استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول احد وقال الامام احمد رحمه الله من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفاهلك اذا فلنحقق متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتبع في في كل شيء شيء لان جماع القول بأن كل عمل نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لا بد من أن يتوفر فيه شرطان أساسيان الشرط الأول الإخلاص للمعبودة والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الفضلاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين والله تعالى يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصيته للأولين والآخرين وكفى بالمتقين شرفا أن الله تبارك وتعالى تكفل لهم بالنجاة مما يحضرون وبالرزق من حيث لا يحتسبون فقال ومن يتق الله يجعل لهم خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن تحقيق التقوى يترتب عليه آثار عظيمة من الخير في الدنيا والآخرة وحقيقة التقوى هي أن يمتتل العبد ما أمره الله تبارك وتعالى به وأن يجتنب ما عنه نهاه وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه فلنتق الله تبارك وتعالى ونرجع إليه ومن كان منا تاركا للصلاة فليرجع إلى الصلاة فإن الصلاة صلة بين العبد وربه ومن كان منا يتعامل بمعاملة محرمة فليقلع عنها قبل أن يبغته الأجل وقبل أن يفاجئه ملك الموت فينبغي أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى ونتوب إليه والله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا فينبغي للإنسان أن لا يستكتر على الله شيئا من ذنوب والمعاصي التي عملها فإن الله تبارك وتعالى تواب ويدعو عباده قائلا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم واسلموا له الايه ايها الاخوه نعود عودا على بدء فنقول اللهم اغفر للفقيد وارحمه وثبت عند المساله منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المساله منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المساله منطقة اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند المساله منطقه اللهم عفوا عنه وعافه واغفر له وارحمه واكرم نزله وأسع وصير مدخله واصيله من خطاياه بالماء والثلج والبرد وانقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب جهنم اللهم إن كان محسيلا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزق أهل أهله الصبر والسلوان وأن نسأل تبارك وتعالى أن يخفف عنهم ألم هذا المصاب فإن الموت مصيبة فنرجو الله تبارك وتعالى أن يخفف عن آل برير اللهم خفف عنهم اللهم أعظم, أجرهم اللهم أعظم أجرهم اللهم أرزقهم الصبر والسلوان اللهم أرزقهم الصبر والسلوان اللهم أجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خير منها اللهم آجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيرا منها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ويصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بالك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم